فَأَنِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يُؤْتِيَ اللَّهُ لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يَوْومَ تَشْحَذُعَلَيجٍِ أَْتِلَتُهُب وَأَذِيجِم وَأَمزُلُ بِمَا كانَوا يَعَّلُون يَوْمَ إِذِي وَكِيجِمُ اللَّهُ بَِهُ الحَقْ قَا يَعََّمُونَ أَن النَّب اللهَّهُ وَ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون من ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تتأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا Thank um. you.